بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية مجوه اليومين خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تشطى عين آلية ليس طعام إلا من غريع لا يشبه ولا مأيّن ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عجبية فيها جو ترث عنه أكواب مفوعة ولا مالق مصفوطة كيف قلقت بين الشمال كيف رفعت بين الدبال كيف بين الأرض كيف سقطحت فذكر إنما أنت مذكر تستعليهم بمشيط إلا من تبلى وتفر فيعذبه Thank you.